بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمين قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتني القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا طيلة إن ناشئة الليل هي شد وطأ واقو مطيلة إن لك في النهار سبح طويلة وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق وال وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه يا بن يوم تُوضف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تلفين الليل ونصفه وتلفا, وتلفا وطائفة من الذين معك والله يقدر فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مغضى وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله